شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن او رجل كيل أو رجل تنوان ألسل وفرق هيفا رمضاني أو هيفا هات نخار قرآن اشوي دسبيك بيك وفي قرآن هات يخار كيش هيفا دابو ات هيفا رمضاني دو ابتداء دس هيفا رمضاني بدل للناس اف قرانها ها هدايته بخالكي بريوان داتا ريكو درس وبينات من الهدى والفرقان عندك نشان يديار عندك آيات اشكران اشهدا يتخذت على وش فرقان فرقان تشا ابيا جدا كرنات نبين حقي ونحقي ده بجا افتشده صيد قرآن ده افايته صيد قرآن ده هي. فمن شاهد منكم الشهر فليصم يوجد هاركسك شواء هيفا رمزاني بسرده نلت والمال بيت لازم السروي او بهيبي بروجيب ومن كان مريضا او على سفر وهاركسك نساخ بيت ان السفرك بيتن هيفا رمزاني بروجيت خبخت فعدة من ايام اخر السروي كانت روجيبي خارنة اش حيظة رمزاني كمت اوان رجاء رجاء بقرة اش هندك روجدي دي اش بلي يريد الله بكم اليسرى بفيتشتي بفيتشتي خد تعالى بودانا يدرسكري خد تعالى كدفت سذكرن خد تعالى بفيتن شول البرب صانه ولا يريد بكم العسر قلت تعالى نبت المشاقة وزحمتك وزد بواتيك ولتكملوا العدة ودهين تمام بك اجمارا وان رجاء او رجيت وخاري السفر قانت نسخيه قانت هانت روش وخارينا هندادا بك ولتكبروا الله على ما هداكم ودهين خدهم عظم بك سرعتا اجبرتا اجبروا النعمة تدخل تعالى القلوة وكي تشه وكي نعمت وهدايه خد تعالى بر ودا يا ريكدرز لو تكبيره وخد تعالى بكا لو تكبيره خد بكا خد تعالى مزون بك وقت بدا عيد بين تكبيره بدن ولعلكم تشكرون ودهي شكر خد بكا السرفيكش